ثلاثة، استمع إلى النص الآتي، وقرأه، ثم اكتبه في دفترك مرحبا، أنا اسمي خديجة، أنا طالبة في هذه المدرسة صفوفها نظيفة، مكتبتها جميلة، حديقتها واسعة، وصالة رياضتها كبيرة يوجد في المدرسة مقصف ومختبر أيضا أنا أحب هذه المدرسة كثيرا جدا.